يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أتعلّم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم مدّقر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتّك بروح القدس إذ أيتّك بروح الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيأت الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون قيّرا بإذني وتبرئ الأكماه والأدرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفبت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا صحو مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بوب رسول قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت تَقُولَ اللَّهُ إلَّكُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَقْمَ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَد صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ